بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتين من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون. لا هي تقولوب 111. والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون رَبِّي قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 113. بل قالوا أبواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَ قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقرون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة ووأيشعنا بعدها ووأيشعنا بعدها قوما آخرين فلما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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 110. في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون 111. يسبحون الليل والماء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 وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيتين مشفقون، ومن يقول منهم إني إلى من دونه، فذلك فذلك نجيزه جن. كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَروا أن السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رُوَاسِيًا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 يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ مُكَذِّبُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ 119. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 110. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن حين لا سَتَبْهَتُ هَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَهُمْ يُنْظَرُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقٌّ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَقٌّ عَلَى الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَكُن وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَالْهُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُ عَن ذِكْرِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يَصْحَبُونَ بل ما دعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهموا يغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما انذرون ولا انما سكتهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا انا كنا ان كننا ظالمين ونضع قصة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خردل أتينا بها وكفتنا حاسبين ولقد أتينا موسى وعَرُونَ الفرقان وضيع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 وكننا وكننا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم ما هذه التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا انا بالحق ام انت من قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدا ان بعد أن تولوا اليوم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 قالوا أنت فعلت هذا بآلنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى فسّن فقالوا فقالوا نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أوفلكم ولما تعبدون من فَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَاهُونَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِذْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُخْزِيًا 117. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها, التي باركنا فيها للعالمين 118. ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين 119. 119. ويهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 110. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إن قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأي ومسؤول فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذن نفشت إذن فشَت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه سليمان وَكُلًا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَ الطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأملي تجري بأملي إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوص لهم ويعملون ويعملون عملا دون ذات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 وَأَتَيْنَا هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَأَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ بِالْبَلَدِ الْمُبَارَكِ ۖ وَآتَيْنَا هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ كِتَابًا وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً مِّنَّا ۖ وَأَزْوَاجًا طَيِّبَاتٍ وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ أن لا إله أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قُتَّلْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فاستجابنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 122. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 123. وتقطعوا أمره ان يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران فلا كفران نسعوا ان لهم كاتب وحرام على قريه اهلكناها 118. يأجوج ومأجوج وهم من كل, وهم من كل حدب ينسلون 119. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة عبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 129. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان سَنَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ أَكْثَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُم بِ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 الأرض يرضها عبادي الصالحون إن في هذا لبلا لقوم عابدين وما أرسل اِذَا تَوَلَّوْا فَقُلْ على عَلَى السَّوَاء وَإِنَّ دَرِيَّ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ لَا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيَّ أنت لكم ومتعنا حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.